وَأَعْلَمُ بِالْمُتَّقِينَ وَأَنَّهُ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون whis to كَمَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَنْ يَنسَخَ بِخَارِجٍ مِنْهَا وَكَانَ تَعْنِي في فِي قُرًى يَقِينٍ أَكَافِ وَالْمُجْرِمِينَ يَنْقُرُ فِي ذَٰلِكَ وَمَن يَمْكُرُ لآبِئِ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله وحيث يجعل الرسالة نسته ننسي